لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانصادا لمن حارب الله ورسوله من ولا يحلف ان ودنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد مسجد على التقوى من اول يوم احب ان تقوم فيه في جالون يحبون ان يتطهر والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من بنيانه على شفاعة في فَنَاهَا رَبِّي فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الذي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اشتروا من المؤمنين انفسهم واموالهم انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهم حظا بالتورات والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين